لآل, لآل القرآن أ ع و ذ ب ا ل ل ه من النابلسي ش ي ط ا للعلوم الاسلاميه ن ن ع د ه م مرة في كل مرة في كل م ر ة و ه م لا ي ب ت غ و ن فإما ف ت ث ق ع ه م في ا ل ن ر ب بهم من خ ل ف ه م ل ع ل ه م ي ذ ك ر و ن و إ م الاسلاميه ت ن قوم ن ولا ي ح س ب ن النابلسي ذ ي ك ف ر و س ق و إنهم للعلوم أن الاسلاميه و م ن رباط الخير و ن س و ع د و ا ل ل ه وعدوكم و آ خ ر ي ن من دونهم ل ا ت ع ل م و ن ه م ا للعلوم ه ي م الاسلاميه ت ن ف ق شيء في ب ي وإن ن ج موسوعه ا ل م النابلسي ل م ع للعلوم الاسلاميه ن ا ص موسوعه النابلسي أ للعلوم ا ل ك ن ا ل ل ه ألف ا م ي ه لفضيله ا ل ل ك ت و ر محمد راتب ع النابلسي ن ي ل م و س أ ع ه النابلسي ذ ي ك ف ر و أ ن ه ل ل ع ل و ن الاسلاميه الله عزيز ي ح ك موسوعه النابلسي ك م ف م ا للعلوم ف ك ا م الاسلاميه غنيتم ب ا واتقوا ا ل ل